إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد بصدت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها Ila hana tuta'u fa وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافت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 من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 قايتنا واجعلهوا المعرف منا من ظلمنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار إن تهي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضاء الوالدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا واجعلنا من أقرب الأبناء لهما وأكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما اللهم لا تشغلنا عنهم بمال ولا زوجة ولا ولد اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر اللهم وفقنا وزوجاتنا وأبناء لبر والدينا وارزق والدينا حب زوجاتنا وأبنائنا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهِمْ صَوْتًا اللهم رُدَّنَا إِلَى وَالِدِينَا رَدًّا جَمِيلًا وأعِذْنَا إِلَيْهِمْ عَوْدًا حَمِيدًا اللهم من كان من والدينا مهبوما ففرِّج همَّه ومن كان من والدينا مغموما فاكشف غمَّه ومن كان من والدينا مديونا فقض ديناه ومن كان من والدينا مريض قد احاطت به الآلام من كل مكان اللهم عجل عافيته اللهم عجل شفائه إلهنا لا تجمع لهم بين عناء الدنيا وشقاء الآخرة إلهنا تحنا على والدينا جد على والدينا أكرم والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عموره وأحسن عماله وارزقنا وإياه حسن الخاتمة ومن كان من والدينا تحت أطباق الثرى أما أو آباء اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم مد له في قبره مد بصاره وافتح له باره الى جناتك جنات النعيم اللهم املا قبره رضا ونورا وسرورا وحبرا يا, يا حي يا قيوم يا الله من في هذه الساعة معذبا في قبره اللهم من كان من والدينا معذبا في قبره فنسألك يا الله يا الله يا الله بدل عذابه نعيما بدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ذخرا لوالدينا في حياتهم وبعد مماتهم بصلاتنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه محبا لوالديه عطوفا على والديه اللهم ارحم هذا الجمع بسببه اللهم ارحم هذا الجمع بسببه اللهم زده إلى بره بره اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما وأصلح له ذريته اللهم ارزقه بر أبنائه وبناته واملأ يده وقلبه غناء ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه منشغلا عن والديه بخيلا على والديه اللهم, اللهم لا تعذبه لا تعذبه اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم عجل توبته اللهم عجل توبته وإيقظه من غفلته واجعله بهم بارا رحيما قريبا إلهنا نسألك لمن بقي له نسألك لم له من والديه إلا أبا كريما اللهم ارزقه بالله وارزقه إكرامه وارزقه تقديره وإجلاله ونسألك اللهم لمن لم يبق له من والديه إلا أم, إلا أم الرؤوما اللهم حن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره في ليله ونهاره اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا وقل لوالدي حتى لا نحرم إجابة الدعاء حتى لا نحرم إجابة الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدنا وزوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى نسألك يا الله ألا يتخلف منا أحد اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلنا يوم القيامة اللهم اجمعنا سويا في جناتك جنات النعيم اللهم أنزل علينا في هذه الليلة رحمتك ومغفرتك وعتقك ببرنا لوالدينا بدعائنا لوالدينا بإحساننا إلى والدينا يا من قلت وبالوالدين إحسانا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد ملء الدنيا والآخرة وسلم تسليماً Quan